إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضلنا ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له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 وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا ايها المسلمون تقص القلوب وتجف الألسنة يحل الفتور وتتمكن الغفلة وياز الشيطان النفس الى هواها ازا وخلق الانسان ضعيفا فيحتاج العبد في ايام دهره الى مواسم يجدد معها ايمانه ويحاسب فيها تقصيره وينفض غبار الغفله عن قلبه وينمي في روحه وإشاس العبودية الحقة لله تعالى لقد عم فضل الله على امه محمد وطاب يوم أن خصهم بأيام فاضلات فيها الثواب قال سبحانه والفجر وليال عشر تلك العشر المباركات التي ستسرقوا بعد ايام معدودات بخيرها وخيراتها وأجرها ومضاعفاتها تلك العصر التي أودع الله فيها من الفضائل ما لم يودعه في غيرها ويكفي استشعاراً لفضلها أن الجهاد في سبيل الله والذي هو ذروه سمام الإسلام وأعبد الله لأهله مئة درجة في الجنة لا يعادل اجره وثوابه العمل الصالح في مثل هذه الأيام قال صلى الله عليه وسلم من عمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء اخرجه البخاري وقال صلى الله عليه وسلم افضل ايام الدنيا ايام العشر اخرجه ابو يعلى والبزار وصححه الالداني فحري بكم يا اهل الايمان ومن تحلوكم الجنه والرضوان أن تستعدوا لهذه الأيام استعدادها وتقدرونها في نفوسكم حق قدرها يا أهل الإيمان ها هي أيام الرحمن قد اقترب زمانها فأحسنوا ضيافتها وأكرموها بحسن اغتنامها واملأوا صحائف الاعمال كم هو جميل ان تستقبل هذه الايام بتجديد التوبه مع الله توبه ستذكر فيها او يستذكر فيها العبد ماضيه ويضع اعماله في ميزان المحاسب فيبصر حينها ذنوبا سولها الشيطان وخطيئات زينتها النفس الاماره فيورثه ذلك ندما على ما فات وبعدا عن الذنب فيما هو ات وما لزم عبد بعد الاستغفار والتوبه فكان توابا اوابا أو الا أشرقت عليه شمس التوفيق في دنياه وسره ما يلقاه في صحيفته في اخراه قال صلى الله عليه وسلم من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار أخرجه البيهقي وغيره وحسنه الألباني وإذا اجتمع المسلم توبة النصوح مع أعمال صالحة في ازمنه فاضلة فقد تقلد الفلاح وتوسم النجاح فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين أيها الناس وأفضل أعمال الأبرار التي تقدم في هذه الأيام حج بيت الله الحرام من أداه بنية خالصة واتباع للسنة فهنيئاً له تكفير السيئات والفوز بالجنات قال صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه أخرجه البخاري وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة يا من اعتاد الصيام بشراكم هذه الايام فمع الصيام يجاب الدعاء والنجوى ويغرس في القلب التقوى ويباعد المرء وجهه عن نار التضال وليسطر الصائم اسمه في ديوان اهل الريان ولا تسل بعد ذلك عن اجر الصيام وثوابه قال تعالى ان الصوم فانه لي وانا اجزي به وثبت عن رسول الهدى الذي هو ابقى الناس واعبد الخلق انه كان يصوم تسعه من الحجه اخرجه الإمام احمد والنسائي وصححه الالباني يا اصحاب الايادي البيضاء ويا اهل الفضل والعطاء هذا موسم الإنفاق والإحسان، هذا موعد يسل فيه الشح من النفوس، فيا لله كم رسمت أعذياتكم البسمة على الشفاه، وكم واست نفوسا مكلومة، وكم كسبت قلوبا ظلت وفية لكم بالثناء والدعاء، تذكروا يا رعاكم الله. ان هذه الصدقات زياده لكم في اموالكم وان تلك العطيات هي في الحقيقه منكم وإليكم قال تعالى وما انفقتم من شيء فهو يخلفه فامشروا امشروا بالعوض والمضاعفه واسمعوا الى هذه البشاره من نبيكم صلوات ربي وسلامه عليه حين قال ان الله يقبل صدقه وياخذها بيمينه فيربيها كما يربي احدكم مهره حتى ان اللقمه لتصير مثل اخرجه الترمذي وهو حديث صحيح وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى قوله الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبه عن عباده ويأخذ الصدقات وقال يمحق الله الربا ويربي الصدقات أيها الناس العج بالذكر وترطيب اللسان بالتكبير والتهليل شعار هذه الأيام وعنوان تتميز به كيف هذا وقد خصها المولى سبحانه بأنها أيام ذكر لله قال تعالى ليشهدوا الله في أيام المعلومات قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير هي أيام العشر ولذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بقوله ما من أيام أعظم عند الله ولا احب إليه من العمل فيهم من هذه الأيام فاكثروا فيهم من التهليل والتكبير والتحميد أخرجه احمد والطبراني وابو عوانه وهو حديث حسن بمجموع طرقه وشواهده فيا من يرجو طمانينه القلب هاكواحات الذكر قد تلالات فعش معها نفحات التكبير والتحميد ونسمات التهليل والتمجيد لا تنسى الاكثار من الباقيات الصالحات سبحان الله الله الله أكبر لا تغفل عن الكلمتين الخفيفتين على اللسان الثقيلتين في الميزان الحبيبتين إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وسبحان الله والحمد لله تملا ان او تملا ما بين السماء والارض ومن قال سبحان الله العظيم وبحمده ويشرق له بها مخلد في الجنه ولا حول ولا قوه الا بالله كنز من كنوز الجنه فيا من يرجو الله واليوم الاخر ها هي ايام المضاعفه اقبلت وسوق المرابطه وصلت فالغنيمه الغنيمه فالغنيمه الغنيمه بالخروج منها بأرضه المكاسب واجز المواهب واذا ايت من نفسك اقبالا فَزِدْ فيها اعمالا اذا هبت رياح كفرجا منها فان لكل عاصفه سكون ولا ادخل عن الاحسان فيها فما قدر السكون متى يقول مقبول انعاد الله مقبول والله من مرت به هذه العشره فلم يحظى منها بمغفرة او تقل له عطرا. محروم عباد الله. محروم والله من يصاف عن طاعه ربه. فلم يخشع قلبه لحظة. لا مدري والله هل ندرك مثل هذه ديام الفاضلات مرات ومرات ان نكون من المقبورين المرتهمين على أعمالهم وسارعون مغفرة من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض وجنة عرضها السماوات والغرض وعدة للمتقين بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعنا بما فيهما من البيان والحكمه اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم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 سنها الخليل عليه السلام وتاسى به الأنبياء وتبعهم المؤمنون عبر حقب التاريخ اقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه عشر سنين مداويا على الاضحيه فقد اخرج البخاري ومسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين املحين قرنين. ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجنه على صفاقهما وهذه المرحية عباد الله لها أحكام واداب منها أنها في أصلها واجبة وذلك على القادر الذي وجد سعه من المال ومن أراد أن يضحي فيجب عليه أن يمسك عن شعره وأغفاله فلا ياخذ منه شيئا قال صلى الله عليه وسلم اذا رايتم هلال ذي الحجه واراد أحدكم ان يضحي فليمسك عن شعره واظهاره والحديث صحيح اخرجه مسلم ومن اخذ من شعره وظفره لحاجه فلا شيء عليه ومن قص من شعره وظفره لغير حاجه وجبت عليه التوبه وعدم العوده ولا كفاره عليه وهذا المنع من اخذ الشعر والاظفار خاص بصاحب الاضحيه اما الاهل والاولاد ومن يضحى عنهم فلا يلزمهم ذلك ومن احكام الاضحيه انه يشرع للمضحي ان ياكل من اضحيه ويهدي ويتصدق كما قال سبحانه فكلوا منها واطعموا البائس الفقير وقال ايضا فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر والقانع هو السائل المتذلل والمعتر هو المتعرض للعطيه دون سؤال ومن احكامها ايضا ان تذبح في الوقت المحدد لها ويبدا وقت الذبح من بعد صلاه العيد ويمتد وقتها الى غروب شمس يوم الثالث عشر فيجب عباد الله أن تبلغ الأضحية السن المجزئ شرعا فالغنم سنة والبقر سنتان والابل خمس سنين ويجب أن تكون الأضحية صحيحة سليمة خالية للعيوب وخير أضاحي أغداها وأنفسها عند أهلها قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والأجر في الأضحية على قدر القيمة المطلقه هذا وان نبحث روحيه على الوجه المشروع هو من تعظيم شعائر الله وسبيل لحصول التقوى قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم فطيبوا بضحيائكم نفسا وكلوا منها وتهادوا وتصدقوا اسال الله باسمائه الحسنى وصفاته العلا ان يتقبل من الجميع صالح الاعمال وان يجعلنا من المسارعين الى الفضل قبل حلول الاجل ان ربي سميع قريب مجيب واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين